سووا سو صفوفكم فين وتسوي في الصفوف من تمام الصلاه سجوا الخلل تراصوا اعتدلوا اتموا الصف الاول الاول الله, الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 هم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب جنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته فاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 السلام عليكم, ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له